Yeah. الورى. سبحانك اللهم يا رب الوراء يا خالق الأكوار أنت يا الله لك أنت يا الله لك أنت يا آمنت بالله سبحانه فهو الذي خلق كل الأرض والدنيا بما جمعت له، والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت توضي مقار قال أكوني. والارض والدنيا والارض وال... All right. أحببت لك وارتقت بمشاعرك فأنت أكرم غافر وإذا أطعت فمن عيم رضاك وبحسب داني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك لو اكأن لك أنت تحس كل الأشياء الشمس الأقماط الشمس أخما <تصفيق> والشمس والأقمار تنطق الأكوال وبدوئ ذاتك تنطق يُؤْخِى <تصفيق> at لن يكشف الطر غير الواحد الأحد فأنت تغني 時点で طير سبح في الفضاء مردداً، فالطير سبح في الفضاء. يوننا ذا قائلا سبحانك اللهم سبحانك اللهم الفلك فوق الماء قالت خالقي الفلك فوق الماء قالت خالقي الله كذاك كل الكائنات جميعها قد ادعوك ادعوك يا ربي بقلب خاشع ادعوك يا قلب خاشعك وسيرت في هذا السكون بمفردي أحظى بنور فلقد اشتقت جمال ذكرك دائما فلقد اشتقت جمال وأنيس في يسر الحياة و... the Amen. <laughs> السماء ضرط طلنا مارنا راجا إب الشمس وإذا انطوى ذي السماط لك يا إلهي كل قلب مؤمن لك يا جلالی ذاتی اجرا. them <laughs> and